وقال الملاو من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وأالهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحين سائهم وإن فوقهم قاهرون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 قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون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 عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنوصلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه ينكثون فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.